كتاب إبطال الحيل لأبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن محمدان العكبري المعروف بابن بطة المتوفى سنة سبع بسم الله الرحمن الرحيم حدث الشريف الإمام أبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي الحراني قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن محمدان ابن بطة العكبري رحمه الله قال بتوفيق الله نستعين ولعظمته نستكين وبما وصى به النبيين من شريعته ندين ونستهديه إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم أجمعين أما بعد يا أخي الهمنا الله وإياك التقوى وجنبنا وإياك الردى وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء فقد فهمت ما سألت عنه عن حال رجل ذكرت أنه حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة جرت بينهما أنه استفتى بعض الفقهاء فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة, بتطليقة لتسقط اليمين ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ويتزوجها تزويجا جديدا ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه وسألت عن صحة الفتوى وهل لها مخرج من الكتاب والسنة وأصل ثابت عند العلماء الربانيين من هذه الأمة ولقد بلغني أن بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل يعلمه من حلف بطلاق زوجته ثلاثا يفعلن شيئا لا يحل له فعله أو يفعل شيئا لا بد من فعله وكل واحد من الزوجين يؤدي إلى صاحبه ما أوجب عليه من حسن صحبته وإجمال عشرته فيدله على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال هذا وإني راجع إليك بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما وليكون عملك بحسبه وحذوك على قذذه غير أني أقدم أمام القول وأبدأ قبل الجواب عن مسألتك بذكر صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول الشبهات ثم أتبع ذلك بالجواب عما عن سألت عنه فإني رأيت هذا الاسم قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت والأفهام قد صدئت وأبهمت عن معنى, عن معنى الفقه ما هو والفقيه من هو فهم يعولون على الاسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر ولذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين وصف المتجاسر على الفتوى بغير علم سماه الناس عالما ولم يفن في العلم يوما سالما وقال رضي الله عنه يوشك أن لا يبقى من الإسلام من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود حدثنيه أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن دكين قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه قال ذلك وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية والشريعة الإسلامية نعتا جامعا من الشهادة المقنعة والدلالة الشافية مختصرا ذلك ومقتصرا على بعض الرواية دون النهاية وملخفصه من الدراية بما فيه الكفاية تلخيصا يأتي على ما وراءه ويغني عما سوى فأما الفقه في اللسان الفصيح فمعناه الفهم تقول فلان لا يفقه قولي أي لا يفهمه قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون وقوله عز وجل يتفقه في الدين أي ليتفهموه فيكون علماء به ومن ذلك قولهم فلان لا يفقه ولا ينقه معناه لا يفهم ولا يعلم ونجد الله عز وجل ندبنا إلى توحيده والمعرفة بعظيم قدرته بما دلنا عليه من بديع صنعته وعجيب حكمته وما أسبغ علينا من نعمته ثم أخبرنا أنه إنما أظهر هذه المعجزات وفصل هذه الآيات للفقهاء العلماء لأنهم هم الذين فهموا عنه وفقه مراده فجاز أن يدل عليه بما دلهم به على نفسه وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده بما نصحوا به أنفسهم فإن الله عز وجل وصف نفسه لعباده وعرفهم ربو وعرفهم ربوبيته ودعاهم إلى توحيده وعبادته بما أشهر لهم من قدرته فقال عز وجل إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إلى آخر الآية ثم قال عز وجل فارق الإصباح, فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ثم قال عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ثم قال عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه وأخبر به من جلاله وهيبته ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه وتوعد به من عقابه وملكه للأشياء في الضر والنفع والاعطاء والمنع والدوام والبقاء هابوا الله عز وجل وأجلوه واستحيوا واستحيوا الله وعبدوه وخافوا الله وراقبوه وذلك لما فقهوا عنه من عظمته وجلاله وعظيم ربوبيته ولصق ما فقهوا عن ذلك ولصق ما فقه عن الله عز وجل بقلوبهم فأزعجها وعن جميع مكاره الله بعدها وعلى ما يرضيه حركها وأذابها ومن مخالفته أوجلها وأرهبها فعند ذلك اضافهم الله عز وجل إلى نفسه فيما شهد لها بالإلهية فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط ثم رفعهم على جميع خلقه فقال يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نرفع درجات من نشاء قيل بالعلم فهم صفوة الله من عباده وأهله وأهل نوره في بلاده اصطفاهم الله لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه ودلهم على نفسه فأقام بهم حجته نخرى وقد قديت فترة ست أشهر في مستشفى المنين ثم عدت إلى مستشفى سجن. وبالعام التالي عادت الحالة إلى سوء ونقلت مرة أخرى إلى المنين حيث قضيت ست أشهر أخرى ثم عدت إلى سجن ولما سأت الحالة مرة أخرى صدر عفو صحي وخرجت وقد جاء الحاج حسين صدقي وأهل بيته لزيارتي وتهنيئتي وهنا ذكروا الاهتمام الشيخ الأودي بإخبار صحتي ووصفوه لي بأنه رجل تقي ورع زاهد من جيل السحابة ولم تكن لي به معرفة سابقة وإنه هو مريض مزلق غضروفي فلا يملك الانتقال والحركة لذلك تقرر أن أزوره أنا لأشكره على اهتمامه وفي هذه الأثناء كنت قد تعرفت على الحاج زين بالغزاني حيث التقيت بها لأول مرة في بيت الحاج حسين صدقي على الغداء ثم في بيتها كذلك الغداء بمناسبة خروجي ثم تمت أول زيارة الليل الشيخ الأودن مع الحاج حسين سدقي وأهل بيته والحاج زين بالغزاني أظن كان معي كذلك أخي محمد قدب وقد ذهبنا في عربة الحاج حسين وأتذكر أنني زرت الشيخة بعد ذلك مرة ثانية وثلاثة مرة فيها كان معي محمد ومرة كنت بمفردي وفي المرة التي كان معي محمد فيها كان يزوره شخص آخر لم يعرفنا به وحضر الدكتور مظهر عشور للكشف عليه ثم انسرف وفي هذه المرات التي زرته فيها منفردا كان يتحسر على شباب الولد والصراف عن دينه وانحلاله الخلقي فقلت له أطمئنه إن هناك بقية صريحة من الشباب المتدين العامل لدينه المتمسك بأخلاقه وأنها بقية تبشر بالخير وكنت اشير إلى المجموعة التي أشتغل معه دون تصريح له بطبيعتها فاستوقف مني من وجود هذه البقية فعلا فأكرت له ما ذكرته فسأل وأنت على التصال بهذه البقية الصريحة؟ فقلت له نعم وأن وهي ويتقبل توجيهاتي فقال الله يبشرك بالخير طمانتني ودعا لي بالتوفيق وكان حديثها كده مجملا لا يتعدى الإشارة إلى وجود بقية صالحة وكان في أثناء الحديث قد قال أنا قلت للشيخ حسن يقصد الشهيد حسن البنا بلش اشتدخله في المشاكل السياسية وكفي تربل بلد جيد من الباب المسلم لكن الحوادث جرفته نهايته الله وهو كانت النتيجة طلب الإخوان وانتشار الإنحلال وانسيرف الشباب عن دينه وأخلاقه وهنا قلت له ما قلت عن وجود بقية صالحة وتمسكة عاملة بالإجمال الذي ذكرته علاقات متفرقة وفي خلال الأشهر الثمانية التي قضيتها في القاهرة بين خروج من السجن واعتقالي مرة أخرى إذ أنني قضيت ستة أشهر أخرى في العام الماضي وفي هذا العام في مصر في رأس البر هربا من الحر الذي كان يجد لي أزمس القلب والصدر باستمرار زارني أفواج كثيرة من الناس بعدهم من معارف القدامى الذين لا علاقة لهم بالحركات الإسلامية ولكن ربطت بيني وبينهم من السيرات وفكرية أو شخصية ومعدمه من الشباب الذي قرأ كتب الإمام البلاد العربية والإسلامية عامة من المصريين وكلهم ممن سبق لي التعرف إليه من قبل سجنه لأن غالبيتهم من الشباب الحديث السن بين 20 و 30 ممن كانوا قبل السجن في تيادا صغار لا علاقة لي بهم وكانت ديارتهم تنقضي في إثارة مسائل مما قرأوه في كتب أو في كتب غير أو تتعلق بالإحداث الجارية في المنطقة حيث تدور فيها كلها أحديث مفتوحة غير مقصورة لأحد دون أحد ويشارك فيها من يحضر المجلس دون قيد وبعدهم يخرج وبعدهم يبقى ويحضر إليه زائر جدد وهكذا. وكان التعريف بالأسماء في مثل هذه الزيارات المختلطة عابرا وليس محل اهتماما في زيارات الغرض منها من ناحيتهم تعرف إلى رجل سمع عنه أو له ومناقشته في أفكاره والاستزالة منها والغرض منها من ناحية التعرف إلى تفكير هذا جيل من الشباب الذي لم ألتقي به من قبل ثم شرح بعض أفكار له بقدر ما تسمح طبيعة مجالسا مشتركة غير متظمة في زيارات مفتوحة لكل من أرده وإن كان هذا لا يمنع أن السشعر من بعده بصدق الرغبة والنية في خدمة لنهن والإخلاص في السؤال لمعرفة والتأحول الإسلام صحيح ولكن المسألة تتعدى هذا الحد معرفة بالشخصيات دون احتفاظ من الأسماء وبخاصة أن هذا بطبيعتها حتى قبل المرض والتعب لا تمسك بالأسماء وهو أمر معروف عني بين أصدقاء اكتفاء بأن أحفد شكل الوجوه والشخصيات مع الأمل في أن بعد هذه الشخصيات خامة صالحة للتربية والتكوين والإندمان إلى صحف العاملين في بعد ولكن كنت منشغولا بالتنظيم الذي وجد فعلا وغير رغب في دم أحد إليه حتى يتم تكوينه على المستوى الذي أريده ولا حتى من شباب الإخوان الموجود بفعل بل وإني كثيرا ما قلت للأساء هذا التنظيم أنهم تعجلوا بالتنظيم كما تعجلوا في ضم عدد كبير إليه لا يمكن تربيتهم ولما هم بهذه الساعة والكثرة والأمر في نظري كان يجب أن يبدأ بأحد أفراد هذه هي الصورة العامة لعلاقاتي بهذا الشباب الذي كان يتدافع إلى زيارة أفواجا كثيرة في هذه الفت سواء منهم المصريون أو غير المصريين صورة ليس فيها تركيز على اسمين ولا على أشخاص إلا في خدد النية للمستقبل مع المشغولية عنهم في هذه الفترة بما لدي من تنظيم لما عدده كما كموليد ولا أريد أن أزيد عدده ولو استطعت أن أنقص منه وذلك غير حالة الصحية التي تجعل جهدي محدودا لا أحب أن أبعثره مع الناس جدد إلا في تلك الحدود العابرة وغير انشغال بما أريد كتابتهم الكتب والتحديل له وقراءة المراجع اللازمة ولكي تكون الصورة تكاملة تماما. فإن معظم من كانوا يحضرون كانوا يحضرون إما إثنين أو ثلاثة أو أربعة، وسواء في ذلك المصريين او غيرهم، وكنت أفهم من أحدثهم أنهم يقرؤون معا أو يتبادلون الكتب، أعني أن كل منهم يتبادل أفكارهم مع واحد أو أكثر كزمناء. ولكن لم يحدث أنني زدت على ما أسمعه منهم شيئا، في ذاك السبيل لم أشر على أحد منهم بتجمع ولا بتنظيم، كان كل موقفي هو الملاحظة على من يصلح من هؤلاء في المستقبل أن ينضم لصف العامل بدون زيادة، ونذر لقصة الوقت وكثرة المشاغل وكثرة الزبائن لم تجد الصورة شيئا على هذا الذي ذكرته وأحب أن تكون هذه الصورة واضحة محهومة ومتصورة على حقيقتها وإذا كنت قد قلت كما جاء في أقوال أخ علي عشموي إنني أحتفظ بأفراد أو مجموعات متناترة لا أضمها للتنظيم فقد كان هذا هو الذي قصدته، وأن لا يفسر بغير حقيقته الواقع إنني أحتفظ بهم كمجرد ملاحدة لهم لاستعدادهم أن يكونوا في الصف في المستقبل وذلك استنتاج من أحاديثهم وأسئلتهم وما وما فهموه وما يبدو في حديثهم مع أجدية السداد واعتما على أنهم يتصلون بهذه السلعة كلمة ختامية هذا أهم ما يحضرون الآن عن أوجي نشاطي في الحراكة الإسلامية منذ انضمام لصوف الإخوان فإن كانت هناك تفصيلات أو جوانب أخرى فيمكن تذكيري بها بسؤال عنها ويتبقى بعد ذلك كله كلمة ختامية أقولها سواء فهمت على وجهها الآن أم لم تفهم فمن واجب التبريغ بها وهي تتلخص في النقط المختصرة الآتية واحد إن العنف الذي عمل به إخون سنة أربعة وخمسين بناء على حادث المدبر لهم وليس مدبرا منهم وهو حد المشي والذي عملوا به وحدهم دون سائر الأفراد أو التواف الذين يتهموا أمارات لقلب نظام الحكم أو التجسس أو لغير ذلك العنف الذي يتضمن التعذيب والقتل والتشريد وتخريب البيوت هذا العنف هو الذي أنشأ فكرة الرد على الاعتداء إذا تكرر بالقوة ولو كنا نعلم أن الاعتقال مجرد اعتقال ينتهي بمحاكمة عادلة مع عقوبات قانونية حتى على أساس القوانين الوضعية المعمول بها لما فكر أحد في رد اعتداء القوة وأنا أعرف أنه لست هناك خيمة عملية الآن لتقرير هذه الحقيقة ولكنها حقيقة يجب أن أسجلها في كلمات الأخيرة اثنان، إنهما مما لا شك فيه أن تدمير حركة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الممثلة في المنطقة هدف صهيوني وصليبي السعماري وهو وسيلة من وسائل تدمير العقائد والأخلاق في المنطقة وأنها تبذل جهود ومؤامرات مستملة لتحقيق هذا الهدف وأنه لو استخدم في معاملة حركة الإخوان لأسلوب آخر غير ما حدث سواء في سنة 1954 أو في هذه المرة كانت تدمير مخاططات السهرينية والصريبية الاستعمارية في المنطقة بدلا من تدمير الحركة الإسلامية التي مهما قيل في أخطائها فإنها وقفت في وجه حركة الإحاد المادي والإحلال الأخلاقي التي كانت قد أخذت في المادي بعد حركة في تركيا. وتأثيرها في منطقة الشرق الأوصل ثلاثا إنه عقب درب الإخوان في سنة 54 موجودة من الإنحيار الإخلاقي والاتجاه الإحادي وستعقب دربهم لأن موجة أشد لا يعلم إلا الله مداها فلحساب من هذا الانهيار، إنه قد ليس لحساب هذا البلد ولا حتى لحساب النظام القائم على المدى الطويل وندرة الأبعاد فكل نظام في الدنيا وخصوص النظام النشئ في طول التجربة يحتاج إلى أخلاق ويحتاج إلى عناصر متماسكة العقيدة والخلق لتنصر به وتحرصه. ولا يحتاج فقط إلى مجرد القوة فضلا على أعداء المنطقة الحقيقيين هم الذين سيجدون طريقهم سهلا في النهاية في وجه مجتمع منحل عقيديا وخلقيا ومهما كانت الآذان الآن غير مستعدة لسماع هذا الكلام فإن من واجب إبلاغه وتبريئة ذمتي بقوله أربعة لقد سمعت عدة مرات من يقول وهل أنتم وحدكم المسلمون أو لا يكفيكم المؤتمر الإسلامي وبرنامج نور على نور والمسجد تقام فيها الصلاة والناس يذهبون للحج الحجر إلى ويجب أن نقرر أن الإسلام شيء أكبر من هذا كله. إنه نظام حياة كامل، وإنه لا يقوم إلا بتربية وتكوين الأفراد، وإلا بتحكيم شريعة الله في حياة الناس بعد تربيتهم تربية إسلامية. وإنه ليس مجرد أفكار تنشر أو تدعي بدون الاختلاف تطبيقها عملياً في التربية أولاً، وفي نظام الحياة والحكم أخيراً. وإن حركة الإخوان المسلمين كانت هي أنجح التجربة لتربية الأعداد. وإن أي خطأ في الطريق لا يبرر تدميرها، وخصوصاً إذا كان الخطأ منها ناتجاً عن خطأ في معاملتها. ولقد أردت في السنة 1952 القيام بتجربة مثلها في هيئة شباب التحرير، وكان الاتجاه معي في أول الأمر، ولكن في النهاية تغلب توجه جمعية الفلاح الأمريكية، وأشتاة المنتفعين الذين أردوا هيئة التحرير بصورة المنهرة التي وجدت بها، والتي تخالف كل ما كنا اتفقنا عليه بشأنها، وبقيت حركة الإخوان هي وحدها القائمة بهذا الواجب، إن الإسلام لا يقوم ولا يوجد في بلد ليس فيه حركة تربية، ثم قيام نظام إسلامي يحكم بشريعة الله في النهاية، هذه هي النهاية تكلمات الرجل يستقبل وجه الله يخلص بها دميرة ويبلغ بها دعوته إلى آخر رحلة والسلام على من اتبع الهدى السجن الحربي في 22 أكتوبر سنة 1965 سيد قدب